وأشهد أنه محمداً عبده ورسوله أما بعد فنحن اليوم مع الدرس التاسع والتسعون من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر أي معتقد أهل السنة والجماعة وكنا قد ذكرنا لكم القاعدة الجليلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في وجوب الاعتصام والجماعة بالرساله وان الاصول ثلاثه وهذه الاصول عليها مدار الخلق والامر والسعاده والفلاح وان هذه لا سبيل الى معرفتها الا عن طريق النقل وان العقل لا يهتدي الى تفاصيلها وقلنا بان الاصل الاول هو إثبات التوحيد والصفات والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه وهي القصص التي قصها الله عز وجل على عباده والأمثال التي ضربها هذا الأصل الأول الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه الأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع الأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه الله ويكرهه واما الاصل الثالث يتضمن الايمان يتضمن الايمانا باليوم الاخر والجنه والنار والثواب والعقاب وكنا قد تكلمنا معكم عن اشراط الساعه وقلنا بان اشراط الساعه انقسمت بحسب الاستقراء الى ثلاثه اقسام قسم وقع وقسم لا يزال يقع واما القسم الاخير وهو الذي لم يقع وهو علامات الساعه الكبرى وهي اذا كما قال اهل العلم اذا وقعت اول علامه واول شرط فان العلامات يعني تتبعها تترى تتبعها مباشره وتنفلت كما تنفلت الخرزات من السلك اذا انقطع وكنا قد تكلمنا في الدروس الماضيات عن اول علامه من علامات يوم الساعه وهي العلامات الكبرى وهي خروج المهدي وقلنا بان المهدي اسمه محمد بن عبد الله فاسمه يواقي اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه يواقي اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بان من القابه المهدي لانه يهدا الى الاسفار وكتب اليهود الموجوده في بلاد الشام فيناظر في اليهود فيسلم على يديه خلق كثير هذا اصل تسميته بالمهدي لانه يهدا الى هذه الكتب وايضا قلنا بانه يسمى بالجابر لانه يجبر قلوب المساكين وقيل لانه يجبر ان يكسر قلوب الطغى يكسر قلوب الطغى كذلك قلنا بانه يعني على ارجح الاقوال انه حينما يخرج يكون عمره بال40 سنه وانه يعني يبايع له في بلاد في مكه ويبايعه يعني سبعه من العلماء وكل عالم له اتباع كذلك يوطى له ايضا بخروج بعض الامور التي تخرج له قبل ذلك وقلنا يخرج قبل يعني خروجه يخرج عده اشخاص منهم السفياني والابقع والاصهب والاعرج والكندي وان اخر من يواجهه السفياني وان سفياني قبل ذلك يعني قبل يعني في اخر حرب له يقاتل اصحاب الرايات السود في العراق هؤلاء يعني يقولون لهم امره في بلاد العراق ويكونون اصحاب الرايات السود يقاتلهم السفياني وهكذا تنتهي الحرب مع اصحاب الرايات السود وبعد ذلك يمكن الله عز وجل للامام المهدي وقلنا بان يعني كما قلنا لكم السفياني اسمه يعني عروه ابن محمد وكنيته ابو عتبه وهو يخرج في منطقه الوادي اليابس في منطقه دمشق وكذلك الابقع يخرج من مصر والاصه بيخرج من بلاد الجزيره والجره من بلاد الشام كذلك يخرج القحطاني من بلاد اليمن يخرج القحطاني من بلاد اليمن وقلنا بان يعني المهدي حينما يعني يسيطر او يتمكن يمكر الله عز وجل له في الارض فتكون دولته يعني كدوله ذي القرنين دولته كدوله ذي القرنين يعني يوسع الله عز وجل عليه فيمتلك الارض جميعها كما يمتلك ذو القرنين ويمتلك داوود عليه السلام ايضا يعني ذكرنا لكم يعني الخراف عند بعض الناس انهم قالوا لا مهدي الا عيسى والصواب الذي عليه الحق ان المهدي يعني غير عيسى وانه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام وان الروايات في ذكر نزوله قد تواترت وبلغت مبلغ التواتر المعنوي وقلنا بان احاديث المتواتره تنقسم الى قسمين احاديث متواتره لفظيه يعني بنفس اللفظ واحاديث متواتره معنويه احاديث متواتره معنويه والذي تواتر في ان خروج المهدي هي يعني حديث متواتره تواتر معنوي تواتر معنوي كذلك تكلمنا عن مساله ان بعض الناس زعم ان المهدي افضل من عيسى عليه السلام او افضل من ابو بكر وعمر وصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام مروي عن ابن سيرين عليه رحمه الله والصحيح كما قلنا لكم ان افضل افضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعني من امه محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه كما قال نظم وكما سنتكلم عنه في محلي قال وليس في الامه بالتحقيقي في الفض والمروه كالصديق وبعده الفاروق من غير افتراء وبعده عثمان فتر كلمه وبعده فالفضله حقيقا فاسمعي نظام هذا للبطين الانزعي مجدل الابطال ماضي العزم مفرج الاوجاع وفي الحزم مجلس صدام رد العدا يا ويل من فيه اعتدا فحبه كحبهم حتما وجب ومن تعدى او قلى فقد كذب وبعد فالافضل باقي العشره فاهل بدر ثم اهل الشجره وقيل اهل احد المقدمه والاول اولى للنصوص المحكمه وعائشه في العلم مع خديجه في السبق فافهم نقطه النتيجه يعني هذا يعني ملخص ما تكلمنا فيه عن الامام المهدي وهو يعني من اول علامات الساعه الكبرى اول علامات الساعه الكبرى وفي هذا اليوم ان شاء الله سنتكلم عن العلامه الثانيه العلامه الثانيه وهي خروج الدجال وهي خروج الدجال وما يتعلق بخروج الدجال واما الدجال فما ادراك ما الدجال قال هو منبع الكفر ومنبع الضلال وينبوع الفتن وينبوع الاوجال انذرت به الانبياء جميعها اقوامها وحذرت منه امممها ونعته بالنعوت الظاهره والباطنه وصفته بالاوصاف الباهره وحتى ان نبي صلى الله عليه وسلم حذر امته منه وانذر ونعته لامته نعوتا لا تخفى على كل ذي بصر وذي بصيره وبعض العلماء يقول بان الدجال انه صافي بن صياد او صاعد كما في بعض الروايات كما سنتكلم عن صافي ونتكلم عن ابن صائد وأن مولده المدينة كما في بعض الأحاديث وقيل بل هو الشيطان بعضهم يقول هو ابن صياد وبعضهم يقول بل هو الشيطان موثق في بعض الجزار يعني في بعض الجزر أو أنه من أولاد شق الكاهن وأن أمه كانت جنية عشقت جنية اباه فاولدها اياه وكانت الشياطين قالوا يعني تعمل لهذا الكاهن العجائب فحبسه سليمان ابن داوود عليهما السلام وهذا القول الذي تكلمنا به يعني من انه ابن ابن صائد او انه يعني ابن الشيطان او ان امه جنيه او ان اباه كاهنا او انه الشيطان هذا الكلام حقيقه ليس بالصحيح ليس بالصحيح لكن ذكرنا لكم بعض الاقوال في لبعض اهل العلم بعض اهل العلم يقول انه ابن صياد وسنتكلم عن ابن صياد باذن الله جل وعلا وبعضهم يقول بانه الشيطان وبعضهم يقول بانه ابن كاهن استولد استولده من جنيه بعد ان عشقها هذه الاقوال كلها ليست بصحيحه ايضا قال كعب الاحبار الدجال تولده امه بقوس من ارض مصر بين مولده وخروجه 40 سنه وفي الترمذي انه يخرج من خراسان في الترمذي يخرج من خراسان وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه مرفوعا يتبع الدجال من يهودي اصفهان 70 الفا عليهم الطيالسه ومعلوم اصفهان ملئ باليهود ملئ باليهود حتى ان شيوخ الروافض حقيقه يعني كلهم مشكوك في انسابهم يعني هؤلاء المعممين بالاعماء الصود وينتسبون الى آل البيت حقيقه يعني اغلبهم مشكوك في انسابهم ولا يعرف لهم اصل هم يعني اكثرهم ابناء متعه اكثرهم ابناء متعه حتى انني يعني سمعت في هذا اليوم يعني احدهم يعني يستفتي احد علماء الرافض او نقول جهال الرافض عن المتعه الجماعيه يستفتي عن المتعه الجماعيه ويقول نحن يعني نقاتل وليس هنالك مجال حتى نرجع الى بيوتنا فهل يجوز لنا ان نتمتع متعه جماعيه فيفتي يعني بالجواز لولا يعني يقول لولا خوفا من ان يراكم النواصب والا لا أجذن لكم ذلك فهؤلاء الناس حقيقه يعني مشكوك في انسابهم بل اليهود كما قلنا لكم حقيقه يعني كثر في أصبهان بل هم يعني كما قيل عنهم أي الروافض إنهم نطفتنا يهودية في رحم فارسي في رحم فارسي ابن السوداء وهو عبد الله بن السباة اليهودي الذي يقدسونه أصدر رجل يهودي هو الذي يعني عشش وأنتج وفرخ أفراخه عند من عند هؤلاء المجوس الفارسيين فهم نطفة يهودية في رحم فارسي ثالثيه في رحم ثالثيه فكما ورد في حديث انس رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قالت بعد الدجاله من يهودي اصفهان 70 الف عليهم الطيالسه عليهم الطيالسه هي البسه تلبس على الراس تكون طويله وفي مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن اي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهود اصفهان ثم يخلق له عين يخلق له عين والاخرى كانها كوكب ممزوجه بدم يشوي في السماء سمكا ويتناول الطيره من الجو له ثلاث صيحات يسمعها اهل المشرق والمغرب الطبع كلها فتن يفتن الناس بهذا الذي يفعله امام الناس ايضا من حليته انه شاب وفي روايه انه شيخ وكلا يعني السند الروايتين بانه شاب وبانه شيخ سندهما صحيح قالوا جسيم احمر في في روايه ابيض امهق وفي روايه ادم قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري يمكن ان يكون ان يكون يعني وجه الجمع بين هذه الاحاديث ان ادمته صافيه يعني يعني يميل الى السمار لكن هذه الادمه تكون صافيه وقد يوصف وقد يعني يوصف ذلك بالحمره بعض الناس قد يكون يعني قريب للسمره لكن لصفاء جلده تجد بانه يعني مشرب بالحمره لان كثير من الدم قد يعني كثيرا من الادم قد تحمر وجنتا قال وجعد الراس جعد الراس قطط اعى اعور العين اليمنى كانها عنبه طافيه العين اليمنى هذا حتى تعلموا هذا حتى تعلموا كصفه خلقيه لاعين اليمنى عوراء كانها عنبه طافيه وفي روايه اعور العين اليسرى وفي روايه اعور العين اليسرى وفي روايه انه اعور العين مطموسه وليست جحراء قال في فتح الباري نقلا عن القاضي عياض عليه رحمه الله الذي روينه عن الاكثر وصححه الجمهور وجزم به الاخفش طافيه يعني الطافيه بغير همز يعني ليس الطافيه انما طافيه ومعناه انها ناتئه نتؤ العنبه ناتئه نتؤ العنبه قال وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وانكره بعضهم قال ولا وجه لانكاري ثم جمع القاضي بين الروايات بان عينه اليمنى طافئه العين اليمنى طافيه بغير همز وممسوحه اي ذهب ضوؤها وهو معنى حديث ابو داود مطمص العين ليست بناتئه ولا جحره ليست بناتئه ولا جحره اي ليست بعاليه ولا عميقه يعني متوسطه وفي الروايه الاخرى عنه وهي الجاحضه التي كانها توكب وكانها نخاعه في الحائط وهي الخضراء كما جاء في ذلك او في بعض الاحاديث قالوا على هذا فهو اعور العينين معا اعور العينين معا فكل واحده من عينيه اوراء وذلك ان العور العيب والاعور من كل شيء المعيب وكلتا عيني الدجال معيبه احداهما بذهاب نورها والآخ والاخرى بنتوءها وخضرته يعني احدى العينين عمياء والاخرى ناتئه ومشوهه وهي خضراء قال الامام النووي وهذا في غايه الحسن يعني الجمع بين هذه الروايات ان كلا العينين معيبتين لكن احدى العينين يعني قد قفئ نورها والثانيه قد نتات وتكون كنخاعه كما في بعض الروايات كنخاع التي في الجدار لونها خضراء وورد في بعض الاحاديث ان على عينيه ظفره غليظه يعني الظفر الذي نسميه الظفر على احدى عينيه وبفر قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد ورد في كلتا عينيه أن عليهما ظفرة يعني حتى معما حتى العين أو كلتا العينين عليهما ماذا ظفرة وهما يسمى بإظفر اللحم وفي بعض الروايات عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد جاحظة لا تخفى جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في حائط نخاعة يعني انظروا يعني لقبح المساله يعني من منكم شاهد يعني نخاعه في حائط حينما تراه ترى يعني عينه كانها نخاعه في حائط لا تخفى قل كانها نخاعه في حائط مجصص وعينه اليسرى كانها كوكب دري عينه اليسرى كانها كوكب دري ايضا من اوصاف الدجال انه قصير افحج قصير افحج كما في سنن ابي داود وانه صلى الله عليه وسلم انه قال ان المسيح الدجال قصير افحج جعد اعور مقمص العين افحج معناه قال العلماء متباعد ما بين الساقين افحج متباعد ما بين الساقين وبعضهم قال بان افحج هو الذي في رجليه عوجاج قالوا ايضا من صفاته انه جفال الشعر جفال الشعر يعني كثير الشعر جفال الشعر ما لا كثير الشعر قالوا ايضا هيجان يعني ايش معنى هيجان قالوا ابيض آآ ايضا آآ قالوا يعني ضخم فيلماني ضخم فيلماني ما معنى في ضخم فيلماني قال ابن الاثير في النهايه في صفه الدجال الفيلماني العظيم الجثه عظيم الجثه والفيلم قال الامر العظيم الفيلم الامر العظيم ايضا كان راسه اغصان شجره يعني شعره كثيف ايضا شعره كانه اغصان شجره فشعره متفرق وقائم وفي روايه ان راسه من ورائه حبق اي شعر منكس من الجعود كالماء الساكن ايضا ا هذا معنى يعني كما يقول علماء هذا معنى ايش قطط يعني شعر طويل كانه مثل اغصان الشجر ايضا قالوا مكتوب بين عينيه كفر كاف, كاف وفاء وراء يعني كفر حروف مقطعه قالوا يقروها كل مسلم فقط يقراها كل مسلم سواء كان هذا المسلم كاتب او غير كاتب يعني سواء كان كما يقال امي او غير امي متعلم او غير متعلم هذا المسلم يرى هذه يرى اوصاف هذا الرجل للعلم يعني هذه فائده الفتن يا اخوان لا تحتاج ان الانسان يكون معه دكتوراه او علامه في العلم والحديث هذه بصيره من الله عز وجل يعني الانسان الذي ينتبه للفتن لا يشترط ان يكون طالب علم او ان يكون عالم الانسان الذي يحميه الله عز وجل من الفتن عصمه من الله عز وجل اذا كان انسان عابد لله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الله بن عباس يا غلام قل احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهدك فالفتن حقيقه بعض في بعض الاحيان تجد فلان العالم العلام الحبر الفهامه وحيد ظهره وفريد عصره تجده من اول الناس وقوع في ايش في الفتنه لماذا يقع في الفتنه حقيقه هنالك امور قد تكون مغيب عن الخلق لا يعلمها الا رب العزه جل وعلا فالله عز وجل يثبت الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فقد يكون الرجل عامي ومع ذلك يعصمه الله عز وجل فالله جل وعلا فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فالدجال حينما يخرج يكون مكتوب بين عينيه حرف ك وفا وراء يقرا هذه الكلمه كل مسلم سواء كان قارئ يعني متعلم او غير متعلم وهذا يعني فيه حكمه وبيان ان الله عز وجل يعصم عباده الذين يحفظونه فالله عز وجل يحفظهم فالله عز وجل يحفظهم ايضا قال ولا يقراها الكافر هذه الحروف لا يقروها الكافر هي بصيره لا يولد له ولا يدخل المدينه ولا مكه ايضا لا يدخل المدينه ولا مكه لانه كلما اراد يعني ان يدخل المدينه او مكه ترتجف ومعلوم ان عليها ملائكه المدينه تحرسها من الدجال قالوا تتبعه اقوام كان وجوههم المجان المتطفقه مثل التروس المطرقه و هو على اشبه هذا الوصف يشبه يعني اوصاف ال الال ال... ال... اليابانيين والصينيين وال... ال... والكوريين وبعضهم يقول ايضا الترك لان يعني هنالك يعني تقارب بين هذه الوجوه فهي وجوه كانها مجان مطرقه قالوا وكلهم ذو سيف محل ايضا من صفاته انه تنام عيناه ولا ينام قلبه مثل الذيب تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا وابوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه من قار أبو يعني رجل طويل ضرب اللحم يعني ماذا خفيف لحم أنفه كأنه من قار يعني طويل قال وأمه امرأة فرضاخية ما معنى فرضاخية قالوا كثيرة اللحم طويلة الشفتين أيضا في النهاية بحديث الدجال أن أمه كانت فرضاخية أي ضخمة عظيمة الثديين عظيمة الثديين يقال ايضا قال رجل فرذاخ فرذاخ ومره امراه فرذاخه للمبالغه يعني في الضخامه المبالغه في الضخامه ايضا قال ابو الطفيل عن بعض الصحابه رضي الله عنهم يخرج الدجال على حمار رجس يعني حمار نجس ايضا وفي مسند ابي بكر ابن ابي شيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال عريض المنخر فيه رفن أي انحناء يعني من خره عريغ وفيه انحناء أيضا في صحيح مسلم من حديث الشام بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال خلق أكبر من الدجال وفي رواية أمر أكبر من الدجال بالطبع العلماء تكلموا بمعنى هذا الحديث كما تكلم مسلم في شرح كما تكلم الامام النووي في شرح مسلم قال يعني فتن عظيمه تسبق الدجال هي اعظم من فتنه الدجال العلماء ايضا كما ذكر اهل العلم اختلفوا في الدجال فقيل انه ليس بانسان بعضهم قال الدجال ليس بانسان وبعضهم قال هو شيطان موثق ب70 حلقه او حلقه في بعض جزائر اليمن يعني بعضهم قال ليس بانسان بل هو شيطان مربوط في بعض جزر او جزائر اليمن لا يعلم من اوثقه يعني من الذي يعني ربطه هو سليمان ابن داوود عليهما السلام او غيره قالوا فاذا اراد الله ظهوره فك عنه كل عام حلقه واذا ابرز يعني اذا يعني تمكن من الانفلات اتت اتان عرض ما معنى اتان قلت الحمار بعض الناس يقول حمار وحمار العرب لا تقول حمار ليس هنالك شيء اسمه في لغه العرب حماره ذكر اسمه ماذا اه اسمه حمار الانثى اسمها اتم تمام تقول رجل وامرأه تقول رجل وامرأه لا تقول رجله انما تقول رجل وامراه فانث الحمار اجلكم الله اسمها ماذا اتان اسمها ماذا اتان ف وايضا يقال عن انثى الحمار مراغه اسمها مراغه واسمها ماذا اسمها اتان فتاتيه يعني كما في بعض الروايات تاتيه يعني اتان قالوا ما بين اذنيها 40 ذراعا فيضع على ظهرها منبر من نحاس فيقود عليه قال وتتبعه قبائل الجن قرفتنا يكون يعني تتبعوا الجن والانس ويخرجون اليه بخزائر الارض لانه كما سنذكر لكم ال ال ال الكنوز و كما يقال والذهب والذي يبحث عنها كثير من الناس في هذا الزمان ستخرج في اخر الزمان كلها تتبعه كيا عاسيب النحل تخرج كل الكنوز من الارض وتتبع من تتبع الدجال وتتبعه كياصيب النحل فحينما يخرج الدجال تتبعه قبائل الجن ويخرجون اليه بخزائن الارض واول خروجه يدعي الايمان والصلاح وانتبهوا لهذه المساله كثير من الناس يبتدئ حياته دائما صالح يبتدئ حياته ماذا بالصلاح واذا تتبعتم حقيقه يعني سيره كثير من الذين حرفوا الامه عن مسارها تجد انهم بادئ ذي بدء كانوا على صلاح وكما ذكرنا لكم عن الحسن المصري حينما سئل عن عمرو بن عبيد فقال ما ما اخبركم عقل كان الملائكه قد ولدته وكان الانبياء قد ربته قال ما رايت رجلا يعني يعني خ ظاهره كباطنه ولا باطنه كظاهره يتكلم في كذلك الرجال الذي كان سبب في فتنه الناس يا ايام مسيلمه الكذاب كان مشهور بالصلاح ولذلك يعني كان سبب في فتنه كثير من الناس الدجال يسير على نفس المنهج يسير على نفس المنهج قالوا يدعي الايمان والصلاح ويدعو الى الدين يجذب الناس الى الدين فيتبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفه يعني يجمع الناس على الدين فيظهر الدين ويعمل به يظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحب على ذلك ثم يدعي قالوا الالهيه فيقول انا الله فيقول انا الله بالطبع لا اله ليس هناك فرق يا اخوان بين من يقول انا الله وبين من يمارس يمارس ماذا يمارس ما لا يحق له ان يمارسه بمعنى يمارس سلطه التشريع او يدعي الخلق لو انسان قال انا اخلق انا اخلق ماذا نحكم عليه ماذا نحكم عليه ها نحكم عليه بالكفر ما الفرق بين انسان يقول انا اخلق انا اخلق لكم ان اردتم يعني حمارا واخلق لكم شمسا واخلق لكم ولدا لو انسان ادعى هذا الشيء ماذا نحكم عليه بالطبع لا سيكفر حتى المرجئه يقولون هذا كافر خارج عن المله ما الفرق بينه وبين من يقول انا اشرع صفه الخلق وصفه التشريع هي صفات وخصوصيات من خصوصيات الله جل وعلا لو سالنا بعض المرجعه المرجعه بتقول في من يقول انا اخلق انا اخلق كما يخلق الله عز وجل اه يقول كافر كذلك الذي يقول انا اشرع الله عز وجل قال انا له الخلق والامر فالدجال مباشره كما يقال ياخذها من قاصرها فيقول افادع الالهه فيقول انا الله مباشره فتغشى عينه وتقطع اذناه ويكتب بين عينيه كافر فلا يخفى على مسلم فيفارق كل احد من الخلق في قلبه مثقال ذره من الايمان هكذا رواه الطبر يا اخوان يعني كثير من الناس يكون عليه الايمان بمجرد ان ينحرف والله ترى في وجهه السواد والظلمه مباشره يعني الدجال تظهر عليه العلامات الظاهره بالنسبه اهل الايمان تطفا عينه كذلك بعض الناس مجرد ما ينحرف الله عز وجل يطفي بصيرته تنطفئ بصيرته مباشره وترى الظلمه في وجهه حتى ترى الظلمه في كلام المؤمن يرى كل هذه المسائل قص قص يعني هؤلاء المنحرفين على الدجال الدجال تظهر العلامات حقيقيه وظاهره تطفو عينه اولىك تطفو بصيرتهم مباشره تطفى بصيرتهم فيصيرون يتخبطون قال كعب الاحبار قال يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرق ابتداء قبل خروجه قبل الخروج يتوجه الى دمشق ثم يلتمس فلا يقدر عليه او فلا يقدر عليه ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة فيطلب فلا فلا يدرى اين يتوجه ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافه فيعطى الخلافه الان قلنا بادئ اذا بدا يقيم ماذا يقيم الشرع والشريعه ويدعي الدين ثم يظهر السحر بعد ذلك يظهر السحر ثم يدعي النبوه فينصرف الناس عنه يعني المسلمين فياتي النهر فيامره ان يسيل ياتي النار فيامره ان يسيل فيسيل ثم يامره ان يرجع صور واحد يقف امام نهر يقول له ارجع للخلف فيرجع ثم يامره فان يرجع فيرجع ثم يامره ان ييبس فيي بس ايضا قالوا يبعث الله له شياطين فيقول له استعن بنا شياطين تاتي وتقول له استعن بنا على ما تريد فيقول لهم نعم اذهبوا للناس فقولوا انا ربهم قول ناس انا ربهم فيبثهم في الاثاق ويدعي الالهيه ويخرجوا من ارض المشرق من نواحي خراسان ومعه اليهود ومعه اليهود من اصفهان وغيرها وقيل انه يخرج من يهوديه اصفهان يخرج من يهوديه اصفهان وقيل من كوثه بالكوفه واكثر من يتبعه اليهود والنساء والعرب اكثر من من اتبع الدجال في اخر الزمان من اليهود والنساء والعرب النساء معروف يعني ناقصات عقل النساء يؤمنن بالسحر دائما كثير من اكثر من يقع في مسائل السحر ومسائل الدجل النساء ولذلك الدجالين دائما لا تسلطون الا على من الا على النساء وكذلك الاعراب الاعراب اشد كفرا ورفقا واجدر الا علم حدود ما انزل الله على رسوله ايضا في بعض روايات اخرج من خراسان كما في الترمذي ايضا في صحيح مسلم عن انس عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهودي اصفهان 70 الفا عليهم الطيالسه وفي الطبراني قال يخرج الدجال من قبله اصفهان المشرق معه قومه وجوههم كالمجان يعني كالمجان المطرق اللي ذكرناه لكم فيفتتن الناس به فتنه عظيمه وفي الحديث من كانت ما ما كانت ولا تكون فتنه ما كانت ولا تكون فتنه حتى تقوم الساعه اعظم من فتنه الدجال اعظم من فتنه الدجال وما من نبي الا وحذر قومه الدجال هذا حديث رواه الحاكم ورفعه يعني عن جابر ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في الحديث ان قبل خروجه ثلاث سنين قبل خروجه بثلاث سنين اول سنه تمسك السماء ثلث قطرها جفاف ثلث القطر والارض ثلث نباتها الارض ثلث نباتها الانسان ينظر الى حصل جفاف ثلث الماء الذي ينزل ثم بعد ذلك ثلث الثلثين كما سنذكر قال والسنه الثانيه تمسك السماء ثلثي قطرها والارض ثلثي نباتها والسنه الثالثه تمسك السماء ما فيها اول سنه ثلث الاول والارض ثلث النبات والسنه الثانيه تمسك ثلثي الماء والارض لا تنبت الا الثلث وتمسك الثلثين وفي السنه الثالثه لا ماء ولا نبات ويهلك كل ذي ضرس وظلف ويسير ومعه جبلان احدهما فيه اشجار واثمار الفتنه يا اخوان دائما تاتي ماذا عن انقطاع يعني كيف يفتن الناس بالمال اذا كانوا بحاجه ل المال فالدجال حينما يخرج يعني تكون الظروف كلها مهيئه لتتمه يكون هنالك جفاف لا طعام ولا ماء ولا شراب فياتي الدجال ومعه الاشجار وي يعني حتى في الروايه معه جبلا جبل من الثمار والاشجار وجبل اخر فيه دخان فيقول هذه الجنه وهذه النار هذه الجنه من اراد ان يدخل الى الاشجار وان الثمار فهذه الجنه والدخان هو النار هذا الحديث ايضا رواه الحاكم عن عمر وعن حذيفه ان معه جنه وراره معه جنه ونار ور... ورجالا يقتلهم معه رجال يقتلون ثم يحييهم ومعه جبل ثريد ونهر ماء جبل من الثريد في ناس تحب الثريد وتحب المناسف كما يقال وتحب الـ الـ كما يقول اخواننا في بلاد المغرب تحب الكسكسي الذي يسمونه المفتول نسميه بلغتنا فياتي يعني الدجال معه جبل من ثريد <تصفيق> وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال اعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنه ونار فناره جنه وجنته نار عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انا اعلم بما مع الدجال منه لا انا اعلم بما مع الدجالي من نهران يجريان احدهما راى العين ماء ابيض والاخر راى العين نار تاجج يعني كما تراه العين نهر او ما ابيض والاخر نار تاجج فاما ان ادرك ذلك احد منكم فلياتي النهر الذي يراه نارا ياتي النهر الذي يراه نارا ويغمض ثم يطاط يعني اذا وقف امام الدجال يغمض عينيه ويطاطئ وبعد ذلك يلقي نفسه في النار يلقي نفسه في النار فيشرب فانه ماء بارد فاشر فانه ماء بارد وان الدجال ممسوخ العين عليه ظفى عليه ظفره غليظه مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الدجال ان معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماءها وماءه نار فلا تهلكوا قال ابو مسعود وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الروايات كلها التي ذكرناها لكم في صحيح مسلم واتفق البخاري ومسلم من حديث حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الروايه وهي قوله ان الدجال يخرج وان معه ماء ماءا ونارا فاما الذي يراه الناس ماءا فنار تحرق واما الذي يراه النار او الناس نارا فماء بارد عذب فمن ادرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فانه ماء عذب طيب قال ابو مسعود وانا سمعته تصديقا لحذيفه ايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه انه اعور وانه يجيء معه مثل الجنه والنار فالذي يقول انها الجنه هي النار واني انذرتكم به كما انذر به نوح قومه ايضا اخرج مسلم في حديث النواس من سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفت وض فيه ورفع حتى ظننه في طائفه النخل ان ظن ظنوه اين في طائفه النخل فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداتا فخفضت فيه ورفعت ورفعت حتى ظنناه في طائفه النخل فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال اخوفني عليكم ان يخرج وانا فيكم فان حججه فانا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبه بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة مرئة اي انه يخرج قصدا وطريقه وقالوا التخلل الدخول يعني او دخول الشيء بين الشام والعراق يدخل بين الشام والعراق بالطبع انفسرنا الشام والعراق على حدود سايكس بيكو وهكذا بعض الناس قد يتصور يعني سيدخل سي... سيخرج من منطقه البوكمال او دار الزور اذا على حدود سايكس بيكو سيدخل من هذا المكان هكذا بعض الناس قد يتصور لكن حينما تذكر العراق لا يقصد بها الانبار الانبار هي من الشام الانبار هي من الشام فالحدود التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حدود سايكس وبيكو وانما هي الحدود التي يعرفها العرب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قوما لم يدركوا سايكس ولا بيكو وانما يعرفون بلاد الشام بانها ارض سيناء وبانها تبوك وبانها سوريه وبانها فلسطين وبانها الاردن وبانها الانبار بما فيها الفلوجه وابو غريب هذه كلها بلاد الشام هذه كلها بلاد الشام فيخرج يعني خلى يعني بين يعني بين الشامي والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فثبتوا قلنا يا رسول الله فما يبت هو في الارض يعني كم يبقس كم يمكذ الدجال في الارض قال 40 يوما يوما كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم وسائر ايامه كايامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه تكفينا فيه صلاه يوم قال لا قال لا اقدروا له قدره ودوره له قدره اذا الانسان يقدر يعني كما الان يعني في موجود يعني في بعض المناطق يعني في قطب الشمال والقطب الجنوبي معلوم ان النهار عندهم سته اشهر والليل سته اشهر هذا يومهم هذا اليوم عندهم سنه كامله سنه الليل والنهار يوم كامل فالليل والنهار عندهم 12 شهر بالنسبه لنا يعني فالتجال يمكث يمكث 40 يوما اليوم الاول كسنابل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال رسول التكفيره في صلاه يوم قال لا اقدر له قدره قلنا يا رسول الله ما اسراؤه في الارض قال كالغيث استدبرته الريح يعني مثل السحاب حينما يمر فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والارض فتمد فتروح عليهم صارحاتهم اطول ما كانت ذرا واسبغه واخبغه ضروعا وامده خواصر يعني ده معروف الطواغيت اذا الانسان اطاعهم يطعمونه ويسقونه ويعلفونه علف قال ثم ياتي القوم فيدرهم فيردون عليه يعني لا لا يستجيبون له فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم ويمر بالخربه تعلمون ما هي الخرب الذين يبحثون دائما عن اللقايا كما يقال عن الذهب الخرب معلومه يعني الذين يحفرون مكان يكون اصلا مسكون من قبل الرومان او من اليونان تجد فيه سراديب فيمر الدجال على الخربة فيقول اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا فيضربه بالسيف فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رميه الغرب ثم يدعوه فيق فيقبل يتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا تأطى رأسه قطر وإذا رفع رأسه تحذر منه جمان يعني عرق كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه فيه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ما هو الطرف ها نظر جيد ايضا ذكر كما قلنا لكم اكثر محل العلماء ان الذي معه من صوره الجنه والنار ونحوه على طريقه التخيل ونحن مختلفين هل الجنه والنار حقيقيه ام انها تخيليه فممن ذكر بانها تخيل ابن محبان في صحيحه واستدل بحديث المغيرة بن شعبه في الصحيحين وغيرهما انه قال كنت اكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه الدجال فقال لي وما يضرك قلت انهم يقولون ان معه جبل خبز قال هو اهون من ذلك يعني احقر من ذلك قال فمعناه انه اخون على الله من ان يكون معه ذلك حقيقه بل يرى ذلك وليس بحقيقه وليس بحقيقه قال ويدل له ايضا الروايه السابقه احدهما في راي العين ابيض في راي العين يعني فيما يتخيل ويتهيئ للعين ابيض وبعض العلماء منهم ابن العربي قال بل هي على ظاهرها امتحان من الله عز وجل للعباد يعني الجنه جنه والنار نار وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم هو اهون على الله من ذلك اي انه من ان يخاف منه يعني اهون من ان يخاف وان يرهب منه او ان يضل الله به من يحبه لكن يعني كما قال بعض اهل العلم منهم العلامه الشيخ مرعي قالوا التحقيق الاول يعني انه يعني تهيئ وليس بحقيقه قال ويدل له ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم من ادرك ذلك منكم بل يقع بالذي يراه انها نار فانها عذب بارد يعني اذا الذي مع الدجال كله دجل ولماذا اسمه دجال لانه كذاب اصلا يعني كذاب فيما يدعي من الالوهيه وكذاب فيما يدعيه من الجنه والنار كذاب فيما يدعيه من الالوهيه وكذاب فيما يدعيه من الجنه والنار ايضا في صحيح في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال ياتي وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينتهي الى بعض السباخ التي تلي المدينه فيخرج اليه يوم اذا الرجل هو خير الناس او هو من خير الناس فيقول فيقول له اشهد انك الدجال اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ارايتم من الذين حوله يعني ان قتلتم هذا ثم احييته اتشكون في الامر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول الرجل حينا يحييه والله ما كنت فيك قط اشد بصيره مني الان قال فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه ايضا اخرج مسلم في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله يعني جهته رجل من المؤمنين فيلقاه المسالح مسالح الرجال مسالح الرجال المسلحين المسالح معناه ماذا رجال المسلحين كقولهم يعني المرقب المقصود الذي يراقب العدو الذي يراقب العدو فيقول يعني فيقول له اين تعمد رجال مسلحين المسالح فيقول اعمد الى هذا الرجل الذي خرج قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض بعض ليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه قال فينطلقون به إلى الدجال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رأاه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يبين لك أن المؤمن وطالب العلم وصاحب الحجة يجب أن يظهر الحق في وقت ظهور ماذا؟ الفتن في وقت ظهور فتن يجب على الإنسان أن يبين الفتن حتى لا يقع فيها غير وقال فيأمر به الدجال فيشج فيقول خذوه وشجوه يعني الشج هو الماذا؟ هي الإصابة التي تكون فيها الرأس وكما ورد في حديث أم زرع قالت زوجك يعني قال زوجي شجك او قلك قل او جمع كل لك يعني شجك يعني كسر راسك اذا دخل زوجها عليها اما ان يشج راسها واما ان يجرحها في جسدها واما ان يجمع كل لها فيشجه ويامر غيره بان يشجوه وان يوسعه ضربا قال فيوسع ظهره فيوسع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول اما تؤمن بي العذاب الان قال فيقول انت المسيح الكذاب انت المسيح الكذاب قال فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه يوضع المنشار وين على مفرقه حتى يفرق بين رجليه شار قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما وفي روايه قم حيا باذن فيعود حيا قال فيقول له اتؤمن بي فيقول ما زدت فيك الا بصي يعني في بعض الناس فيتن اقل من هذه الفتن مثل الفزازي مثلا سجنوه وحكموا عليه 40 سنه بعد 10 سنوات لا ادري كم يعني سبع سنوات اخرجوا الان يعني يخطب ويهلل ويسبح بحمد من ملك المغرب وهي فتنه بسيطه بالنسبه لهذه الفتنه التي تحصل مع هذا الشاب الذي ينشر نصفين ثم يرمى رميه الغرض ثم يدخل الدجال بين جسدي ثم يقول له عد فيعود حيا باذن كما يقول قال فيقول له اتؤمن به فيقول ما زدت فيك الا بصيره قال ثم يقول يا ايها الناس انه لا يفعلوا بعد الا يفعل بعدي باحد من الناس يعني اخر واحد انتهت انتهت يعني انتهت دجل وفعل كل شيء قال فياخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته نحاس فلا يستطيع اليه السرير قال فيؤخذ او فياخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس انه قذفه الى النار وانما القي في الجنه وانما القي في الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين هذا اعظم الناس شهاده عند ربي العالمين فهو قد ذهب وخرج امام الناس ونهى هذا السلطان او هذا الدجال وعضه هو انها فبعد ذلك يعني عذبه وامتحنه واختبره فنجح في الاختبار فكان من اعظم الشهداء من اعظم الشهداء الان بعض الناس قد ورد او بعض العلماء اورد انه لا يسلط على احد من الناس كما في هذه الروايه قالوا يعني كيف يعني لا يسلط على على احد مع اننا قد روينا عن حذيفه رضي الله عنه ان مع الدجال رجالا يقتلون ثم يحييهم يعني روايه يقتلون ثم يحييهم وهنا يعني يقتل هذا الشاب او قبل ان يقتله فيقول له ان ان لم تسلط على احد من بعد قال الجواب ان هؤلاء الرجال انما هم شياطين هؤلاء الرجال الذين يقتلوهم ويحييهم شياطين وقتل وقتلا وهؤلاء شياطين حقيقه او نقول هؤلاء شياطين و هؤلاء حينما يقتلهم ويحييهم انما هو في راي العين يعني هو بعد ذلك اخر من يقتلوا هذا الشاب اخر من يقتلوا هذا الشاب بعد ذلك ياخذ ويمثل يمثل على الناس تماما كما ترون في بعض الفيديوهات بعض الجبهات يعني تنزل بيعات وتنزل وتنزل بعد التحقيق تجد ان الذين يبايعونهم انفسهم الذين بايعوا في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني هؤلاء يعني اتبعه الذين يمثلوا فيهم امام الناس يقتلهم راي العين امام الناس ويحييهم امام الناس وهو في الحقيقه لا يقتلوهم في الحقيقه هو اكن على الله عز وجل من ذلك لكن يفتن الناس بهم شياطين يقسمهم الى قسمين امام الناس وبعد ذلك يقول لهم عودوا يقول لهم عودوا فهؤلاء يعني قتلهم ليس حقيقة وإنما هو رأي العين أما هذا الشاب فيقتله على الحقيقة يقتله على الحقيقة في نهاية الكلام يعني عن الدجال يعني قال الإمام السفارين علي رحمة الله أنه لا يعصم من فتنة الدجال إلا 12 ألف رجل 12 ألف رجل قال وسبعة آلاف امرأة يعني يعصم من فتنة الدجال كم رجل؟ 12 ألف رجل و7 ألاف امرأة أيضا أخرج مسلم الحديثي عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدر أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كانه عروه ابن مسعود فيطلبه فيهلكه, فيهلكه فيهلكه يطلبه فيهلكه نحن ان شاء الله يعني في المره الدرس القادم سنتكلم عن نزول عيسى عليه السلام ونتكلم عن الملاحم التي تحصل من نزول عيسى عليه الصلاه والسلام كذلك سنتكلم عن يأجوج ومأجوج بعد انهاءنا الكلام عن نزول عيسى عليه السلام وفي هذا القدر كفايه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه أعطينا عذاب النار وجزات الله خيرا على حسن استماعكم